الَّذِينَ أَرْسَلْنَا فَضَلَّ نَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَهُ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَ لِلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا غَآ بَات وَلَِ يختَلَهُ فَمِنهُ منَ آمن ومنهم مَنَ وَمِن مَن كَثَر وَلَ ش أَض اللهُ مَ قُتَتَلُ وَلَ اللهَّ يَ مَا ير يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 يعلم ما بين أيديهم وَمَا خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع السماوات ولا أرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد نُومِنَ اللَّيْلِ أَمْنِيَةٌ قُرْبَ الطَّاغُوتِ وَيَوْمٍ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْ انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عليم اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ في رَبِّهِ أَن مَّن الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله ياتي بالشيء شَمْسٌ مِنَ الْمَشْرِقِ تَأْتِي بِأَمَنٍ مِنَ الْمَغْرِبِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَابْهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّا يُحْيي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ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 وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُشِيرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 قَالَ فَخُذِ الرَّبَاعَةَ مِنْ طَائِرٍ فَانصُرْهُ نَحْوَ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُذْأً ثُمَّ ادْعُ عَلَيْنَا يَاتِيَنَّكَ سعيا وعلم من الله هادي ذو حكيم فاسال الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت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 الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أبا لهم أجرهم لهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قوم لهم معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها انسلی ن صدقاتكم بالمن ولذاك الذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم لا فَمَسَلُهُ كَمَثَلِ صَف وَان عَلَي تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُون فَتَغَتَهُ صَلدَ لَا يَقُدِرونَ عَ شَيْي إَِّا كَسَهُ والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثير بِتَمٍّ مِّن نَّفَسِهِم كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرُبْوَةٍ صَابِرَةٍ وَادِرَةٍ سَاءَتَتْ كُلُّهَا بَيْنِ نَفَائِسٍ إِلَّا مُصِيبَهَا وَابِلٌ فَتْلُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرْ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ لا خيل واعنا بتجري من تحتها نهر له فيه امن كل تَمَرَّتْ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضَعْفَاءُ فَأَصَابَهَا فَأَصَابَ الْعِصَارُ سِنَّهُ فَاحْتَرَقَتْ فَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ نُورُ ٱللَّهِ وَلَكِن لَّيَٰتِى لَعَلَّكُم كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُمْ أعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعذكم الفقر ويامركم بالفحشان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 قَاتِلُونَ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ سَإِنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَهُنَّ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُوتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَنُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 وَمَا تُمْ فِ قُونَ إِلبَتِ غَ أَجِل وَماَا تُم فِ قُمِ خَائِرِ وَفَِلَكُم وَأَن تُمْلَتُ فقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحكبهم الجاهل أغنياء يحكب يَبُوحُ مُرَاجِلُ الجَاهِلُ أُمَّنْ يَا آمِنَةُ تَعَفُّ فِي تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إلحافى. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسجد لَك بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ينحق الله الردى ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفر نسيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم لهم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 فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو اوران سين سنظره لامي سوره خير لكم ان كنتم تعلمون تَنقُولُ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ فليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب من يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق لاستك الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيهن فَطِيعُوا أَن يَومَ لَهُ وَفَاليُمّ لِلْوَلِيِّ بِالْعَدْلِ وَاشْهَدُوا شَهَادَتَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ممن ارضون من الشهداء أن تضل إحداهما أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما لخرى ولا يا فَهَذَا أُو۟ذَا مَا دُعُوا۟ وَلَا تَسَامُؤُ أَن تَكْتُبُوا۟ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا لَّا أَجَلِّ ذَٰلِقُمُ كونصره عند الله واقوم الشهاده وادنا الا تغتوا الا ان تكونا في تُحَاوِرُونَ تَدِيرُونَ هَذِهِ بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ لَّا تَكْتُمُونَ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا وَ شَ وَإِن تَف عَ فَإِهُف سكُم بكُب وَاتَّكُ اللهَّ وَيعَمُكُم الله وَلهَّ بكُِ شَيد عليم وان كنتم لا تفرون ولم تجدوا كاتبا ففرها من مقبضه فاين من بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانته وليتك الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آتم والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخلو يحاتبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آه Kali න بما وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كتبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا واخطأنا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 عنا لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم بس الرحمن آف میروفی مم الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدا ذِكْرُ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مَنْ قَبْلَهُ دَلِّنَا فِي النَّاسِ وَأَنذَرَ الْفِرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كفروا لَهُم عَذابُ شَدد وَلَّهُ عززذُ تِ قَم إِن اللهَّهَ لَا يَخُفَّ عَلَيهِ شَييد أُم فيِي لَضِ وَلافِ في السَّمَاء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 تبونَ مَا تَشَابَهَا مِنهُ بَتِ غأَفِد نِ وَبَتِ غأَتَِيلِ وَماَا يَعلم تاويله يَخُونُ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا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 إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيء أَ وَأُلائِكَهُم وَقُود النَّ كَدَأِّ آالِ فِ الرعَونَ وََّذينَ مِ قَبَلِهِبْ كَذذَّبُ بِآَاتَِ فَأَخَذَهُم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبيس قَدْ كَانَ لَكُمُ آيَةٌ فِي فِيَتَيْنِ الْتَقَتَا فِيَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ تَرَوْنَ نُجُومًا مِثْلَهُمْ رَايَا الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي زُينَ لَِّ صحُُّ الشَّهَواتِ مِنَِّسَِ وَبَنينَ وَقَانَ طوير المُقَم طَرَةِ مِ الذَّهَ بِ وَْفَِّّ وَخَائلمُسَمَةِ وَلَ